وَيُعَدِّبَ الْمُنافِقِينَ وَْمُنَافِقاتِ وَْمُشِكينَ وَْمُشِْكَاتِ الظَِّّ نَ بِاللهِ ظََّ السَّوو عَلَيهِمْ دَائرَةُ السَّوءِ وَغَضبَ اللهَّهُ عَلَيْهِم وَلعَنَهُم وَعددَّ لَهُم جهنم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 بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين مِنَ الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 وَكَفَّ أَيْدِيَا النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَرَجَعَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ